بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة تعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا الى ربك اما ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي صلاة القيامة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 ورسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 يا الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد حمد الله اكبر الله, الله. نقتل أبنائهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم طاهرون قال مسال قومه يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذن من قبل أن تأتينا ومن بعده ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من التمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاره وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما دعتنا به من آية لتسحرنا بها، لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الجراد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء. آيات فصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لأيم كشفت أن الرجز لمن أن لك ولا لرسلان بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَاتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَاطِلِينَ وَأُورثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا طنا غربا التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يهرشون الله اكبر الله جميع الله لمن سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلته وأتمناها بعشوك فتمم إيقاد ربي فتمم إيقاد ربه أربعين ليلة. وقال موسى أخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لإيقادنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك.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 والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلَلُوا قَالُوا لَإِنَّمَ يَرْحَمْنَا قَالُوا لَإِنَّمَ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allahu akbar Allah, Allah, Allah. سنع الله لمن حميده ربنا ولف الحمد الله الله سَمَ قَلَفْتُمُني مِن بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنُؤْمَ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الأَعْدَاءُ وَلَا تجعلني مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسناته وفي الآخرة إنّا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذينهم بأياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله أكبر الله بسمی الله لمن حمید ربنا What are you?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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقُرَىٰ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا إلَّا هُمْ هَلِكُوْهُمْ أَوْ مُعْذِرُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُوحُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِلَّا أَذْنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن جاءم عرض مثله ألم يأخذ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا عن الله إلا الحق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 خذوا ما آتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم لريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله أكبر الله سمع الله لمن حميده ربنا ولك الخام الله الله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 فقصص القصاص لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وآفوسهم كانوا يظلمون ما يهدي الله فهو المهتدى وما يضل إلا هؤلاء الخاسرون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 فاضلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون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 أو لم يتفأ ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأنعس أن يكون قلقة رب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ما يضلل الله فلا هادي له.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 إن أنا ایلا نذیر و بشیر لقومی يؤمنون الله اکبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحام <تصفيق> الله down اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين هو خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَخْطَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لِأَنَّهَا تَنَاوَصَلِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا لَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتَهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَسْمَعُوْ وَدَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ قُدِّ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَرْضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَزْعَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحمون الله أكبر الله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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع تابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 الله اكبر الثواب سميع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. الله الله.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 عليهم وللذين إذ ماشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وَلْيَغْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَأَطْرِدُوا وَاقْلَعُوا أَعْنَاقًا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا الذين كبروا زحفا فلا تولهم الأدبار وَمَن يُولِي مِنَ الْدُّبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إِلَى قِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلى فئة فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ومقواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بناء حسنا إن الله سميع عليم دانكم وأن الله مُهِينُك دانكم الله مُهِينُك أيدي الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تني عنكم فئكم شيئا ولو كذرت وأن الله مع المُهِينين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 واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تَقُولُوا الله تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ أماناتكم هَٰذَا تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ الله أكبر. اللَّهُ أَكْبَرُ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 غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوا كَأَوْ يَقْتُلُوا أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا جُتَلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الحق مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ إِنْ كُنَّا مُكَذِّبِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُوفِقُونَ أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حزرة ثم يغلبون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 الله أكبر الله أكبر. سمیع الله لمن حمیده ربنا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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشتذ وطأك على أعدائهم يا حي يا قيوم اللهم أهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان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 اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام بسمك اللهم ومشئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح مسام عقلك بنا لذكرك اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وإخلاص التوكل عليك والاستغناء عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأنك لن تحرمنا رزقا قد كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا الطاك فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعل القبور فبعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك اللهم من كل شيء أنت تآخذ بناصيته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 اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارضعنا يا ذا الجلال والإكرام سبحانك يا ربنا كل شيء خاشع لك سبحانك يا ربنا كل شيء قائم بك سبحانك يا ربنا أنت غنى كل فقير وعزك كل دليل وقوة كل ضعيف وملاد كل ملهوف من تكلم منا سمعت نقطة ومن سكت علمت سريرته ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه فنسألك اللهم يا ربنا أن تغفر لنا لهذا الجلال والإكرام وأن تبسط علينا من بركاتك وجودك ورزقك ما يكون لنا عونا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا فقنا الله شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء يا مؤي المقطعين ويا غياث المستغيثين ويا كافي المتوكلين إلهنا قد انقطع رجاؤنا إلا بك قد انقطع رجاؤنا إلا بك وخابت ظنوننا إلا فيك وضعف توكلنا إلا عليك إذا خفنا عبادك فررنا منهم وإذا خفناك ربنا فررنا إليك فنسألك اللهم أن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحببنا فيك ولمن أحببناه فيك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا من فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين وفق عبادك لما فيه تقاك اللهم وفق أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم يا رب من الراشدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك وأنزل علينا من السماء ماء طهورا لتحيي به بلدة ميتا وتسقيه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعلنا من عتقائك من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتالية والمسلمون في عزة وكرامة وسيادة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عبون تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات بركات والنفحات لنا إلى طري لنا إليك طريقا وسلما يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعلنا ممن طام فكان حظه من قيامه التعب والسار ولا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش يا ذا الجلال والإكرام